وَكَمْ أَهْلُ السَّامِنِ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَثَلُهُمْ مَثَلُ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 بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستموا على غوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه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 أَمِ اتَّقَى ذَمِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتِهُ وَأَصْحَاقُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ وَهُوَ كَرِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّ أُفِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ عَيْرُمُبِينٌ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 أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسفون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم كَانَ نَحْنُ كَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّذِيرِينَ إلا, إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قال أَوَلَوْ جَئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَّسْتُم عَلَيْهِ أَبَا قَالُوا إِنَّ بِمَا أُسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ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 بل ما أروي سين عظيم، أهُم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليستقبل بعضهم بعضا سخرية. ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يبتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاهن حياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ الْقِيَبَ لَهُ شَيْطَانٌ تَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَقُدُّونَهُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْتَثُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى قين سبأ القرين ولينا فاتم اليوم أنتم أنتم في العداد مشتركون فأنت سمع الصم أو تهذى العين ومن كان في ضلال مبين إن الهدى بك فإن منه ستقيمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم تبعون فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقمك وسوف تسألون وَأَلَمَّ أَرْسِلْ إِلَيْكُمْ من قَبْلَكُمْ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلُكُمْ يُنْزِلُ الرَّحْمَنُ عَلَيْهَا كَيْ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَغَى إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِن آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا هُمْ بِالعَلَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمهتدون ألما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينفسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تلصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يشاجوا بي فلولا ألقي عليه أسورة من لهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أستقفت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله ولما ضرب بن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون وقالوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ أُمُورُهُمْ خُضِنٌ إِنْ هُوَ إِلَّا عَهْدٌ هُنَّ عَنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا هُوَ مَثَلًا لِّذَنِيِّ وَلَوْ شَاءُ لَجَعَلْنَا ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمكرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالذينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأقنون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم قويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المسلمين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبهون يطاف عليهم بطحات من مهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وسلز الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون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 قاليم ونعوذ يا مالك لن يقض علينا عبدك قال اننا ناكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام اغرم ام ام فان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 وإليه ترجعون ولا يمعك الذين من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سأرتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com slash